فما تفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرا فلَتْ مِنْ قَسْوَرَهُ بل يريد كل أمر منهم أي يؤتى صحفا منشّرة